يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم 111. والعاديات ضبحا 112. فالموريات قبحا 113. فالمغيرات صبحا 114. فأسرن به نقعا 115. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود